بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام راه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان لا تعبدوا الا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى كل الذي فضل فضله وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ نَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ ليستخفوا مِنْ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 الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 وَإِنْ هَذَا إلَّا تِشْرُمُ مُبِينٍ وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَمٍ مَعْدُودَةٍ لَا يَقُولُ النَّمَاءُ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 مغفرة واجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به قدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قُلْ فاتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إِن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون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 إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن اترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخثرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 ولا اقول لكم عندي خازن الله ولا اعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا اقول اني ملك ولا أقول للذين تهدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين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 انهم مغرقون ويصنعون فلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر, الأمر واستوس على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نُوحٌ ربه فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي من أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحق وَأَنتَ أَحْكَمُ الحاكمين قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ من أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي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 وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّن مَّن مَّعَكَ وأمم ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مسترون يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم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 ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعطوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة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 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بتوء فيأخذكم عذاب قريب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 ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاسمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مغدود ولما جاءت رسلنا لوطا بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عطيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 اراكم بخير وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالعدل ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين فقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أطلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن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 وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَتْ عنه إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ما اسْتَطَعْتُ وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ويا قوم لا يجرمنكم شقاك أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أَوْ قوم هود أَوْ قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطين أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من فيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه من واخذت الذين ظلموا الصيحة واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعد لمدين كما بعد ثمود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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن مَا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَطِيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ من شيء فما أغنف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مريه مما يعبد هؤلاء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 فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغض إنه بما تعملون بصير ولا تركنون إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَذُلَفَا مِنَ اللَّيْلِ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 وتمت كَلِمَةُ ربك لَأَمْلَأَنَّ جهنم من الْجِنَّةِ والناس أَجْمَعِينَ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك